موقع ذكر الإسلامي يقدم لكم هذه المال يوم أن يأتي رسول رب العالمين ملك الموت هادم للذات ومفرق الجماعات الموت يا شباب الذي يأتي فجاه يأتيك وانت تضحك وانت تلعب وانت نائم وانت صاحي عندما تشخص العينان وترتخي اليدان وتتصلب القدمان وتتوقف الأنفاس ويبكي الأب وتبكي الأم ويبكي الأصحاب وترتمي على صدر البنت والولد يوم أن تبلغ التراقي وقيل مراق يوم أن ياتي رسول رب العالمين لينتزع روحك يوم أن تحمل على الأكفان على الأكتاف تغسل تكفن ثم يذهب بك إلى ذلك القبر بعد أن يصل عليك تدخل تلك الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة حيث لا صديق ولا جليس ولا صاحب لا طعام لا شراب لا هواء لا كساء قيح صديق ضيق ظلمة تراب حر برد يوم يأتي منكر ونكير ملكان سودان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 ويقولها ها... ها لا أدري لا جا جا. فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان تراب يصيح يصيح صيحة يسمعها خلق الله غير الجن والإنس ويضيق القبر ويضيق يضيق القبر ويضيق ويضيق ينضغط جسده تختلف اضلاعه يفتح له باب من النار زمهرير وحر يأتي رجل مخيف إنه عمله والقبيل تذكر أن هناك يوم آخر تذكر أن الله سيبعثهم يوم تزلزل الأرض وتتشقق السماء يوم القيامة يا شباب يوم يا شباب مقداره خمسين ألف سنة أيها الشاب المغرور بالسنين من العمر إنا يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة قيام فلا جلوس ضمأ فلا ما جيع فلا طعام قاموا حتى تكسرت الأصلاب ضميو حتى تقطعت الرقاب جعو حتى احترقت الأكباد غضب الجبار جثت الهما على الركب أنبياء الله يقولون اللهم سلم سلم سالت العبارات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 جئ بالمجرمين جئ بالظلمة جئ بالذين ما خافوا الله السماء تفطرت من خوف ذلك اليوم حشر المجرمون زرقا يا الله ما أشد الكعوبات مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأصبحت دوما على رأس تمور وإذ الجنين بأمه متعلقا يخشى العذاب وقلبه مدهول هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهوره فتحت الجنة فسيق إليها المتقون أفواجا بيض الوجوه كالقمر ليلة البدر أزرفت الجنة للمتقين ونظر فإذا بالصالحين يساقون إلى الجنة وما أنت معهم نظرت الناس إلى الجنة وأنت من تبعهم صوت الجنان صوت يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حول الخيام تاقت غرام وتقول هي للامام وتقول هي للامام دخلوا الجنة استظلوا بظلها أكلوا من ثمرها لبسوا من حريرها حلوا بتاويرها سكنوا قصورها عانقوا حورها شربوا من لبن عسلها وخمرها ولبنها وفائها اتكوا على أرائكها عاشوا فيها مخلدين منعمين، نظروا إلى وجه ربهم الكريم فقال لهم ربهم سلوني عبادي فقالوا ربنا ما نسألوك أما, اما بيضت وجوهنا أما يمنت كتابنا أما يسرت حسابنا فقال الكريم سألوني فقالوا ربنا نسألك النظر إلى وجهك فكشف الحجاب وانبتقت أنوار سبوحات وجه ربنا فنظروا إلى الله نظروا إلى خالق الجمال ومبدع إلى نظروا إلى الله الذي عبدوه في الدنيا وما رأوه تابوا وما رأوا. صاموا وما رأوا. خافوا منه وما رأوه فأمنهم ثم نظرت وإذا بالمجرمين يسحبون إلى النار وأنت ترتجف إلى جهنم إلى لبا إلى الحطمة إلى سقر إلى الهاوية يسحبون على وجوههم أوثقوا بالحديد طلقوا بالنار في جهنم طعامهم نار شرابهم نار ثيابهم من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب صاحوا استذاتوا الأفاعي تلسعهم الصديد يخرج من دمورهم النار تأكل جلودهم وتشوي وجوههم الدماء والقيح والصديد والآلام والبكاء يستغيثون يبكون ما بكوا في الدنيا فسيبكون في جهنم يا ويلهم من الله يا ويلهم من الله يوما يغضب الله هم لكم مقرب ولا شفيع يشطا يمكثون فيها احقابا قال انا سن الربيق من دخل في الجنار لابد ان يمكث اقل شيء حقبا وان الحقب قد بلغنا انه ثمانين سنة وان السنة ثلاثمائة يوم وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تذكر هذا الشاب خروجه من الدنيا فبكى وتاب أفلا نتوب كما تابوا أفلا نتحول كما تحولوا أفلا نبشر برحمة رب العالمين أحبة تتوبوا إلى الله أحبة تستغفروا الله أحبتي أن يبوا إلى الله واعلموا أن الله يغفر الذنوب اعلموا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء losio النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل اعلموا أن الله هو غافر الذنب وقابل التوب اعلموا أن الله يناديكم فما قال يا مذنبين ولا قال يا عاصين ولا قال يا فجر بل قال يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ناداكم وقال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر ما أسعى رحمة ربنا لحظات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 فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرب حاشا لجودك ان تقنط عاصيا الجود أوسع والمواهب اجزل اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في عداد التائبين اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا في عبادك التائبين اللهم اغذر الذنب والحوبة وأقل, واقل العثرة اللهم اغذر لنا ما زلف ما سلف وكان من الذنوب والحصياء والعصيان اللهم خص منه كان في الخلوات ما لا يعلمه إلا أنت يا رب الأرض والسماوات يا رب عبادك غيرنا كثيرون ولا رب لنا سواك فندعوه يا رب ان طرتنا عن بابك فباب من نقرع وان صرفتنا عن جنابك فبمن نلجأ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 كما جمعتنا في هذه الدنيا أن تجمعنا يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام يا الله يا الله بلغت ذنوبنا عنانا السماء واستغفرناك فاذفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقدين عن المدينين وارحم موتانا وموت المسلمين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 اللهم اجعلها حجابا بينه وبين النار اللهم اجعله حجابا بينه وبين النار اللهم اصلح له دريته وفرج به همه ونفس به كربه واقضي به حاجاته يا رب العالمين يا رب اشهدك يا الله اني احب هؤلاء الحضور فيك اللهم اني اشهدك على حبهم اللهم فاجمعنا بالدنيا وتحابين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 اللهم صل على محمد وعلى الهه وقول صوت يا شبل الزمان يا شبل الزمان الخيام غرام وتقول هيا للأمان تقول هي للأمام نهر وطير قصر وخير نهر وطير قصر وخير هذا النعيم وليس غير هذا النعيم وليس غير هذا الهلا عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا يرضي الفؤاد ولا عنا لقي الرسول عند الوصول وصحابه العدول وصحابه القوم العدول يا من تريد قل وغيد يا من تريد يا من تريد وغيد شمر فما فاز البلد وإلهنا يعطي المزيد شمر فما فاز البلد وإلى يعطي المزيد, المزيد رؤيامه في دار الخلود. رؤياه في دار الخلود